بسم الله الرحمن الرحیم بنابی اخوائی بخشن مهربان لا اقسم بهذا البلد سوین بمشارک مکه وان تحل بهذا البلد وطول اوشاردان اشتاجی کازاردانی توی تیدار وادراوه ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد واسوين بباوكو أويك ليكو توتوا سوين بخوا براستي آدمي من دروس كردوا لرنزو تشيشو نار حتيدا أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيها دزاني ككز د صلاتي بسري دانيا بفيز ودلع مالي زورم لنا وداوا وبخشيوا أيحسب أن لم يره أحد أيها دزاني ككز نيديوا ألم نجعل له عينين وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنُ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنُ آيَدُوتَّهُ مَا النَّدَوَةِ وَازمَانِكُوا دُولِو مَا النِّدَوَةِ وَرَيْتَاكُوا خِرَابْ مَا النِّيشَانَّ نَّدَوَةِ فَلَقُتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ من العقبة فەکو او ئو في فی یەومن دی مەسڕەبەه یەتیمان دا مەقوڕەبەه کەچی هێشتا زۆرێك لە خەڵکی پەلاماری پلەیسەختی نەداوە تۆ چوو سخت پلەیسەخت کامەیە ئازادکردنی كۆیلەیە وەناندانە لە ڕۆژی گرانی و برسێتیدا بها تيوي خزم أو مسكينا ذامت ربه يا بهجاري كسر كفتكار ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة سرى رأي أما نجلو كسان بيك اموجگاری یەکتریان کرد به آرام گرفتن اووجگاری یک کرد به بازی و مهربانی اولائک اصحاب المیمنه اوانها ولانی دست راستن والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشامه وأوانيك بيبروابون بمعجزون شان كان إيما أوانها ولاني دستي تفن عليهم نار مؤصدة دايقرتون آقري درقا داخراو